بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع قدركم في الدارين ويجزيكم خير, خير الجزاء يقول هذا السائل أحسن الله ليكم هل نواقض, نواقض الإسلام منحسرة في هذه العشرة أم أن هناك نواقض أخرى وكيف لطالب العلم أن يقف على هذه النواقض هذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا أشرت في بداية هذه الدروس والكلام على هذه النواقض أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه النواقض لم يقصد الحصر لم يقصد الحصر حصر النواقض في هذه العشر وإنما ذكر هذه النواقض لأنها أكثر ما يكون خطرا وأشد ما يكون وقوعا كما ذكر ذلك في الخاتمة الكلام على هذه النواقض هذا من جهة ومن جهة أخرى أن نواقض الإسلام الأخرى مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الغالب ترجع إلى هذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى وبحث هذه النواقض في أبواب المرتد والمرتدين من كتب الأحكام تذكر هذه النواقض وايضا كتب العقائد التي تبسط فيها العقائد وتفصل أيضا يجد فيها طالب العلم ذكر لهذه النواقض وتفصيل لكلام عليها وعلى أدلتها مثل على سبيل المثال كتاب معارج القبول لشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى له تفصيلات نافعة ومفيدة ومسددة في هذا الباب وفي غيره نعم احسن الله ليكم يقول هذا السائل كثير كتاب أيضا كتاب التوحيد لشيخ السام محمد عدهاب وشروحاته عقد أبواب كثيرة في ذكر نواقض نواقض للإسلام وذكر أيضا نواقص له ذكر أمورا تنافي الدين من أساسه ينتقض بها الدين وذكر أمورا أيضا تنافي كمال التوحيد الواجب نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كثير من عوام المسلمين لا يتعلمون ولا يتحدثون عن أمور الدين وإذا حدثتهم وأردت تعليمهم يتضايقون فهل يدخل هؤلاء تحت هذا الناقض إذا كان الإنسان معرض عن الدين تماما من جهة تعلم الدين ومن جهة العمل به فأين الإسلام الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والاستسلام لله يكون بمعرفة ما شرع والعمل به فإذا كان معرض اعراضا تاما عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل فأين الإسلام في مثلي من كان بهذه الصفة نعم أحسن الله ليكم يستدل بعض الناس بقصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه بجواز معاونة المشركين والكفار فما الرد على هذه الشبهة ذكرت قصته رضي الله عنه عند الكلام على الفرق بين التولي تولي الكفار وأموالات الكفار، وبينت أن حاطبا رضي الله عنه عندما حصل منه نوع معاونة للمشركين بإخبارهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك لأن المقصد معتبر. في في هذا الباب ويعرف به الفرق بين التولي والموالاه فلما ساله النبي عليه الصلاه والسلام لما فعل ذلك بين رضي الله عنه انه لم يفعل ذلك رغبه في الكفر او رغبه عن الدين دين الاسلام وذكر ان أنه أراد بذلك أن يكون له يد عندهم لأن له مصلحة أو له حاجة فلم يفعل ذلك لنصرة الكفار أو رغبة في ظهور الكفار أو محبة في انتشار دين الكفار أو رغبة عن دين الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما نصيحتكم لمن يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاللحيا والتقصير وغير ذلك الاستهزاء بسنة نفسها وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والتهكم والسخر هذا كفر هذا كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وكفر بالله من كان يستهزئ بالسنة نفسها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا كان يستهزي بشخص لشخص أو لذاته لا يستهزي بالسنة فهذا من الذنوب العظيمة ومن الآثام العظيمة لكن استهزاء بالسنة نفسها وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام استهزاء بحديثه استهزاء ب هديه الاستهزاء بما جاء به عليه الصلاة والسلام هذا من الكفر الناقل من المله أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هو الضابط في الاكراه الذي لا يؤاخذ به العبد الضابط في الاكراه أن يعرض مثلا على السيف أو يعرض على النار نارا يحرق بها أو يرى أمامه فعلا العقوبة الشديدة التي لا يحتملها من قطع أطراف أو إزهاق روحه أو نحو ذلك فهذا مكره, مكره فإذا قال كلمة الإكراه وفعل إذا قال كلمة الكفر أو فعل الكفر تحت وطأة الإكراه فإنه يعذر بذلك أما إذا كانت مجرد مخاوف وتهديدات ولم يحصل فعلا حقيقة الإكراه فهذه ليست عذرا للإنسان وإنما يعذر الإنسان إذا أكره فعلا على الكفر فقاله أو فعله تحت وطأة الإكراه فإنه فإنه يعذر. قالت على إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ويجب طالب العلم كلام مفيدا حول الإكراه وضابط الإكراه في في خاتمة كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله وأيضا في شروحات أهل العلم لهذا الكتاب. نعم. أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول هذا السائل <تصفيق> إمام مسجد خطب الجمعة ودعا إلى مكان يشرك فيه بالله جل وعلا وأمر الناس بأن يطوفوا حول القبور فهل تنصحنا بالصلاة خلف هذا الإمام؟ إذا كان يروج للشرك ويرغب فيه ويدل على أماكنه من أماكنه التي يمارس فيها تريبا وحثا للناس ويستغل خطبة الجمعة للترويج لذلك فهذا لا تحل الصلاة وراءه لا تحل الصلاة وراءه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يكون المرض أو المصيبة كفارة للذنوب إلا بالاحتساب أي باحتساب الأجر أم أنه يكون كفارة حتى إذا لم يحتسب العبد المصاب المصاب إذا تلقى مصابه بالصبر يعني لم يجزع لما يسخط وإنما صبر فانه ينال بصبره ينال بصبره على المصاب ثواب الصابرين قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات هذه كلها مصائب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه, وإنا إليه راجعون أولئك عليهم, صلوات وإنا إليه را نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك هم المهتدون فإذا تلقى المصاب بالصبر فيوجر على ذلك وإذا احتسب عند الله عز وجل أجر مصابه احتسب عند الله عز وجل أجر مصابه تكثيرا ورفعة نال ثواب المحتسبين فالمسلم في مصابه ينال ثواب الصابرين ثواب المحتسبين ثواب الراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره له في مصابه أبواب كثيرة من الأجور والخيرات ورفعة الدرجات ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه